طورة التين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وتورسينين وهذا البلد المين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين اليس الله باحكم الحاكمين لا تشوف وتينيا تجعد شي يسمى ربين ذحنين يشور الحنام اشتاز ياكل جمهور شطور انا شينا مشهور ادلع سمور ثقين لمان مكان اقرر نخلق الانسان ولا شي درخ نغارن صب السرقه حشوي ذكن يمنن ليصرح كان يخدم مجرن سن اوريس نخدا تشوك الجنن نثم و 6 ونص الجزاء هني لان وحقيان ضدني في شان ربي اوريليا